أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم نوح للبرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني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 قالوا لئن لم تنتهي عنوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحه ولجني ومن معي من المؤمنين فأنزيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الوحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أقوهم هود ألا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 أتبنون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مطالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدتكم بما تعلمون أمدتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أطاف عليكم عذاب يوم عظيم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 كذب أَصْحَابُ الأيكة المرسلين إذ قال لهم سعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فتذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح عَلَى على قلبك لتكون من المنزلين بلسان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 ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرعه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يره العذاب الألين فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن موظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون مَا أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلتنا من قرية إِلَّا لها منذرون وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع يقولون فلا تدوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخذر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 سنزل على كل أفاك أتهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي ينلمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً تصرفوا بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذين ظلموا أيَّامٌ قلبي يوم قلبي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قاسم. تآيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون في الآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن ملة حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن أنستنا وساتيكم منها أو بشهاب ساتيكم منها بخبر أو عاتيكم بشهاب قبس اللعلكم تصلون فلما جاء بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.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 وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء في تسع ۚ آمِنُوا فرعون وقومه إِنَّكَ كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جاءتهم آيَاتُنَا مبصرة قَالُوا هَذَا شحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا جاود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وولت سليمان جاوز وقال يا أيها الناس علمنا منصف الطير وأوتينا منه كل شيء إن هذا لهو القطو المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واب النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحصمنكم سليمان, سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمة التي أنعمت علي وعلى والدي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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يستدوا لله الذي يخرج الغبع في السماوات والأرض ويعلم ما تحفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ استغني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن الؤ قوه والؤ باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فَلَمَّا جَاءَ سليمان قَالَ أتُمْ الدُّونَ لِبِمالٍ فَمَا أتَانِي اللهُ قِيمٌ مِنْ مَا أتَاكُمْ فَالْأَذُنُ بِهَذِيَةِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجَعْ إلَيْهِمْ فَلَنَكِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّهِ قبل لهم بِهَا ولنخرجنهم منها مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَا أَذِلَّةً وَهُمْ صابرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عثريتم من الجن أنا أعطيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آذيت به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم اكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكره لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو و العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدنا ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكسبت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريد قالت ربي إني ظلمت نفسي وأزلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائر ثم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان بالمدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَن جِئْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ قُلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُصْلِحُونَ فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ أنتم قوم تجهلون فما كان جوان قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قرنتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين